بلى إن ربه كان به بصيرا فَلا إِ رََّهُ كَ ب بَصير فَل أُقَتمُ بِالشثَقَ والَّلِ وَماَا وَثَقَ وَالقَمَر إذ التزَقَ ل تَرركَابُ قَابَ قَ قَبَقَ فمَا لهم لا يُؤْنِنون